ايها الاخوه الكرام متابعه لموضوع الخطبه السابقه التي كانت حول الفتن ما ظهر منها وما بطن وبينت لكم في الخطبه السابقه كيف ان العالم انقسم الى قسمين مؤمن وكافر محسن ومجرم صادق وكاذب رحيم ومتجبر وهذا الانقسام الى قسمين يتضح من حديث كان محور الخطبه السابقه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوده وذكرت انواع الفتن التي ابتلي بها المسلمون قلت الشاشه فتنه والانترنت فتنه والجوال فتنه يستخدم استخدامات خطيره جدا وقلت المراه في الطريق فتنه والصحف فتنه والمجلات فتنه والاختلاط فتنه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاي قلب وشربها نكتت فيه نكته سوداء حتى يصبح اسود مربادا مجخيا كالكوزي مجخيا يعني اناء مقلوب على فمه لا يعي على خير ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا واي قلب انكرها كان هذا القلب ابيضا صافيا لا تضره فتنه الموضوع الاول انقسام العالم الى قسمين يعني المساحه الرماديه بين الابيض والاسود اختفت الان اما ان ترى امراه شبه عاريه اوليه أو لله عز وجل حجاب وعلم وفقه وقران وطاعه اما ان ترى شابا معلقا بالمساجد معلقا بفعل الخيرات معلقا بمتابعه العلم معلقا بان يقدم لامته شيئا ان يكون شيئا مذكورا أو شاب ساقط في وحل الرذيله هذا من سمات العصر وقد اشار النبي عليه الصلاه والسلام الى هذا المعنى ايها الاخوه متابعه لهذا الموضوع يقول عليه الصلاه والسلام انها ستكون فتنه الا ثم تكون فتنه يبدو هذه الفتنه شيء خطير جدا القاعد خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي اليها الا فاذا نزلت او وقعت فمن كان له ابل فليلحق بابله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له ارض فليلحق بارضه قال يا رسول الله ارايت من لم تكن له ابل ولا غنم ولا ارض قال يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو ان استطاع النجات المعنى الاجمالي اياك ثم اياك ثم اياك في زمن في زمن الفتن ان تكون طرفا في خطه لافقار المسلمين ان تكون طرفا ان تكون مساهما او لاضعافهم او لاضلالهم او لافسادهم او لازلالهم او لامادتهم فالمسلم الذي يتعاون مع اعداء المسلمين لاضعاف المسلمين لكشف عوراتهم لاكتشاف اماكن الضعف فيهم الذي يتعاون مع اعداء المسلمين مساله كهذا المنديل تمسح به اقذر عمليه ثم يرمى في المهملات ايها الاخوه الكرام اتمنى على الله عز وجل ان تسهم في بناء هذه الامه ان تحمل همومها ان تخفف من متاعبها لا ان تكون طرفا في اضعافها او افقارها او اضلالها او افسادها او اذلالها او, أو ابادتها ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال هذه نقطه اولى ويقول عليه الصلاه والسلام ائتمروا بالمعروف طبعا الحديث الاول رواه مسلم يقول عليه الصلاه والسلام ائتمروا بالمعروف وانتهوا وانتهوا عن المنكر حتى اذا رايتم شحا مطاعا رأيتم مادية مقيتة يبيع الرجل أباه بدريه مات حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً غلق الناس في الشهوات إلى قمة رأسهم ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل اجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قيل يا رسول الله اجر 50 رجلا منا او منهم قال بل اجر 50 رجلا منكم يخاطب اصحاب رسول الله نحن في زمن صعب القابض على دينه كالقابض على الجمر لكن اجره كاجر 50 ممن عاشوا مع النبي عليه الصلاه والسلام لماذا قال لانكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون شح مطاع ماديه مقيته هوا متبع اعجاب كل ذي راي برايه يقولون هذا عندنا غير جائز فمن انتم حتى يكون لكم عنده كل واحد يجعل نفسه محور العالم هو يحلل ويحرر باجتهاد منه ولا يرجع الى العلماء الربانيين ولا الى الصراط المستقيم ولا الى القران الكريم ايها الاخوه الكرام في روايه احفظوها اذا رايت شحا مطاعا وهونا متبعا واعجاب كل ذي راي برايه كل ذي راي برايه فالزم بيتك وامسك لسانك واخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصه نفسك من يلوذ بك من اهلك من اصدقائك من اخوانك من زملائك من جيرانك ودع عنك امر العامه ايها الاخوه الكرام وعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على اطم من اطام المدينه فقال هل ترون ما ارى قال لا قال فاني لا ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر اخرجه البخاري لو اردنا ان نسقط هذا الحديث على بيئتنا اصعد الى جبل قاسيون وانظر الى مدينه دمشق وانظر ماذا على اسطحها باستثناء قله قليله جدا جدا جدا ممن نظفت الشاشه باستثناء قله قليله جدا جدا جدا ممن نظفت هذه الشاشه ماذا يفعل اهل البيوت الى ساعه متاخره من الليل ماذا يرون بماذا يستمتعون ما الذي يتغذون به ما هي المواقف التي يتغذون بها ما هي الممارسات التي يعجبون بها قل لي ما الذي يغذيك من ثقافه او فكر اقول لك من انت اذا كان الشاشه الصغار فيها 51% من مشاهد العنف في شاشات العالم و39% من مشاهد الجنس في شاشات العالم وما تبقى سحر وشعوذة فماذا تنتظر من هذا الجيل ماذا تنتظر هذا ايضا من الفتن الكبرى ما يعرض على الشاشه من مواقع هابطه مواقع اباحيه او سحر وشعوذة محطتان تدعيان علم الغيب وتقولان لمن يشاهد بعد 20 يوم سيكون معك كذا وخالق الاكوان يخاطب نبيه العدنان يقول قل لا اعلم الغيب اذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب اهناك شيء في الارض يعلم الغيب اخواننا الكرام هذه قضيه كبيره فلذلك اني لا ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم لا بد من الضبط لا بد من الضبط الحازم الضبط الشديد والا الذي يغذي الصغار تراه في سلوكهم وفي تصوراتهم وفي مبادئهم المنحرفه وفي قيمهم المهترئه وفي الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنه الدجال اعماله خلاف اقواله بل اعماله على عكس اقواله بيدخل جندي مع رفاقه الى بيت يغتصبون الفتات ويقتلون الاب والام ويحرقون المنزل تحت دعوه الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان هذا الذي نسمعه من الاقوياء يفعلون عكسه اتوا الى بلد ونهبوا ثرواته من اجل اسلحه الدمار الشامل واستخدموا هم اسلحه الدمار الشامل استخدموا اليورانيوم المخضب والقنابل الفسفوريه لابطاده الناس هذا هو الدجال وكأن الوصف النبوي للانسان في اخر الزمان هو الاعور الدجال مع الاحتفاظ بالمعنى الذي جاء به العلماء حول هذا الانسان كلمه اعور دجال لها معنى واسع جدا الذي يرى مصلحته ولا يرى مصالح الاخرين يحافظ على كرامته ولا يحافظ على كرامة الاخرين يرسخ ثقافته ويمحو ثقافه الاخرين يغني بلده ويفقر الاخرين هذا اعور ودجال يتكلم بخلاف الواقع لذلك بادروا بالاعمال الصالحه فماذا ينتظر احدكم من الدنيا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او الدجال فاشر غائب ينتظر او الساعه والساعه ادها وامر ايها الاخوه الكرام وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام تكثر الفتن ويكثر الهرج والهرج هو القتل موت كاقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل واليوم يوميا في مئه قتي يوميا والى ما شاء الله هذه فتنه القتل يكثر الهرج ويرفع العلم ان يصدر كتاب في بلد عربي مسموح به يصف الهه محمد بانه قمعي لم يقبل الهه اخر معه لا اله الا الله اما الهه قريش فهم ديمقراطيون كل واحد منهم يقبل الاخر اي جهل هذا اي جهل هذا اما ان يقال لموظف من اجل ان تصح خلوته بموظفه ارضعيه عمرو عمرو 35 سنه وهي عمرها 25 ارضعيه لتصيح الخلوه بينكما كلام من هذا فهم من تعليق من استنادا الى حديث شريف له شرح طويل وله ملابسات كثيره وفيه توجيهات رائعه ولكن اخذ هذا الحديث على ظاهره واصدرت فتوى في هذا الموضوع اذا تكثر الفتن ويكثر الهرج ويرفع العلم فلما سمع عمر ابو هريره يقول يرفع العلم قال عمر اما انه ليس ينزع من صدور الرجال ولكن يذهب العلماء كلما ذهب عالم لم يظهر بعده عالم شبيها له من الفتن ايضا يقول عليه الصلاه والسلام سيكون بعدي سلاطين الفتن على ابوابهم كما بارك الابل لا يعطون احدا شيئا الا اخذوا من دينه مثله وعن عباده ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره علينا والا ننازع الامر اهله الا ان ان ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وعلى ان نقول الحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم لذلك قال عليه الصلاه والسلام افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر وابو داوود يقول اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه في الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال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 ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين لذلك قال عليه الصلاه والسلام والله لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تاخذن على يد الظالم ولا تقترنه على الحق اطرا او لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم ثم ليلعنكم كما لعنهم ايها الاخوه الان الظاهره الخطيره الحروب الاهليه قال تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم باس بعض بل ان فرعون ولقته الرابحه الفتن الطائفيه قال تعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة وان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ايها الاخوه وعن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال اتدكم الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع احدكم دينه بعرض من الدنيا قليل هذا الذي يملك خريطه لبلده في فلسطين وعلى كل بيت رقم ويخبر اعداء المسلمين انه فلان الفلاني في بيت رقم 27 وياتي صاروخ فيدمر البيت ويقتل هذا الانسان الذي اراد ان يهز كيان العدو ويأخذ 5000 دولار ألم يبع دينه بعرض من الدنيا قليل والله هناك أمسي ليلا لا تعد ولا تحصى هذا الذي يعاون الاعداء مقابل مبلغ كبير جدا ألم يبع دينه بعرض من الدنيا قليل ألم يصبح مؤمنا ويمسك كافرا ألم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل هل تصدقون ايها الاخوه ان جزءا كبيرا من قوه العدو المعلومات التي معه من اين اخذها نحن اذا مخترقون من اين اخذها من اناس باعوا دينهم واخرتهم ومبادئهم وقيمهم واسلامهم بعرض من الدنيا قليل مره ثانيه الذي يتعاون مع اعداء المسلمين من اجل اضعاف المسلمين او افقار المسلمين او اضلال المسلمين او افساد المسلمين او اباده المسلمين او اذلال المسلمين كهذا المنديل تمسح به اقذر عمليه ثم يلقى في المهملات انت مؤمن يجب ان تحمي اهم هذه الامه يجب ان تصون كرامتها يجب ان تصون مصالحها يجب ان تكون ان يكون ولاؤك لها الدين في النهايه ولاء وبراء يجب ان توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء ولو كان الحديث عنهم لا يرضي كثيرا ولو ان سمعتهم في العالم لا ترضي كثيرا يجب ان توالي المؤمنين وان تتبرى من الكفار والمشركين ولو كانوا اذكياء جدا ولو كانوا اقوياء جدا ولو كانوا اغنيا جدا الدين ولاء وبراء لذلك اتتكم الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع احدكم دينه بعرض من الدنيا قليل الذي وافق على عرض سيء جدا مقابل عموله عاليه جدا الم يا بعدينه بعرض من الدنيا قليل لعلكم تقولون لماذا تخلى الله عنا هناك اسباب كبيره جدا توجب ان يتخلى الله عنا يعني حينما يقول الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم نحن لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين لانه خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ايها الاخوه يقول عليه الصلاه والسلام انما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن الان تطرح فتن عقديه لا تعد ولا تحصى الغاء سنه منها التاويل المنحرف للنصوص الثابته منها تمييع الاسلام منها الاسلام كيان واضح متميز صار اسلام غاز بيدخل بكل شيء بيقبل اي معصيه بيقبل اي انحراف بيقبل اي تبلد ويبقى في الاسلام لذلك ايها الاخوه حينما احتال اعداء الاسلام على الاسلام عن طريق الفتاوى وعن طريق الغاء السنه وعن وعن طريق التاويل الخاطئ المنحرف فجروه من الداخل فجروه من الداخل ايها الاخوه الكرام هم الطرف الاخر اي يبدل هذا الدين ان يبقى دين فولكلور دين اطار فني دين تقاليد دين عادات دين, دين يسمى تراثا عند اعداء الدين الان من اتى عرافا يقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه عبد الله بن مسعود من اتى عرافا او ساحرا او كاهنا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر دول عديده اسلاميه تعتمد برامج تؤمن بالنجوم اي برج انت يحدثونه عن مستقبله كلام ما له اصل كلام دجل بدجل شعوذه محطات اذاعيه فضائيات في فضائيات تعتمد الدجل والسحر والشعوذه وعليها اقبال شديد يستغلون جهل العامه اسمعوا الحديث من اتى عرافا او ساحرا او كاهنا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد في في حديث اخر من اتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاه 40 صباحا ولا دعاء 40 ليله برامج بالاذاعه وبالمجلات وحظك هذا الاسبوع وفضائيات متخصصه بهذا الموضوع والناس يقبلون اقبال شديد هذا برج الثور وهذا برج العقرب وهذا برج بحسب له او في الان دورات على الاسم بياخذ اسمه واسم زوجته بيقول لك ما في وفاق لغى الدين كله صار الوفاق الزوجي ما له علاقه بالاستقامه ولا له علاقه بالعفه له علاقه بحروف الاسم والانسان اسمه ما بيدو ابوس ما بيد الاسم دورات والمبالغ فلكية خمس ثالاث ليرة الدورة حتى يتعلم علم يأخذ حروف الاسم مع حروف مخطوبة يدرسها يقول له لا يوجد وفاق لا يوجد سعادة زوجية وكلهم مثقفون اختصاصيون معهم شهادات عليا والله هناك هبوث ثقافي أيها الأخوة والله هناك جهل بالدين لا يعلمه إلا الله عفواً كما أن عالم الدين قد يكون أمياً إذا أعطي تخطيط قلب ما بفهمنه شيء اطلاقا نقول انت يا عالم الدين مع احترامنا الكبير انت امي في فهم هذا التقرير اهي تمهيد وبالمقابل وانت ايها المثقف الكبير لانك لم تطلب العلم من علماء ربانيين انت امي في الدين لا تفقه شيئا ايها الاخوه استمعوا الى هذه القصه التي جرت مع الامام علي رضي الله عنه مسافر ابن عوف ابن ابن الاحمر قال لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه حين انصرف من الانبار الى اهل النهروان يا امير المؤمنين لا تسر في هذه الساعه وسر في ثلاث ساعات تمضينا من النهار قال علي ولما قال لانك ان سرت في هذه الساعه اصابك انت واصحابك بلاء وضر شديد وان سرت في الساعه التي امرك بها ظفرت وظهرت واصبت ما طلبت فقال علي رضي الله عنه ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا بعده هل تعلم ما في بطن فرسي هذه قال ان حسبت علمت قال من صدقك بهذا كذب القران اذا واحد صدقك بهذا لا تسير في هذه الساعه فيها مشكله كبيره سر بعد ثلاث ساعات من صدقك بهذا فقد كذب القران قال تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعي علما ما ادعيت علمه تزعم انك تهدي الى علم الساعه التي يصيب السوء من سافر فيها قال نعم قال من صدقك بهذا القول استغنى عن الله وعن صرف المكروه عنه وينبغي للمقيم بأمرك اي وليك الامر من دون الله ربه لانك انت تزعم هدايته الى الساعه التي ينجو بها من السوء من سافر فيها فمن امن بهذا القول لم امن عليه ان يكون كما اتخذ دون الله ندا وضدا اللهم لا طائر الا طائره ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك نكذبك ونخالفك ونسير في هذه الساعه التي تنهانا عنها ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس اياكم وتعلم هذه النجوم الا ما يهدي في ظلمات البر والبحر فان المنجم كالكافر والكافر في النار ولا ان بلغني ولا ان بلغني انك تنظر في النجوم وتعمل بها لا اخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت ولا ولا حرمناك العطاء ما كان لي سلطان ثم سار في الساعه التي نهاه عنها فاتى اهل نهروان فانتصر عليهم ثم قال لو صرنا في الساعه التي امرنا بها فظفرنا لقال قائل صار في الساعه التي امرها امره بها المنجم والغي نصر الله عز وجل ما كان لمحمدكم صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا بعده ففتح الله لنا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلاد ايها الناس توكلوا على الله وثقوا به فانه يكفي مما سواه والله لولا ان هذه القضايا قضايا الاسماء والارقام وقضايا البروج أنها منتشرة في تسعين بالمئة من المسلمين وحتى مثقفيهم، ما ذكرت هذا هناك نكسة إيمانية كبيرة جداً هناك تخلف عقدي عند المسلمين ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إن عمل الآخرة حزن بربوة يحتاج الى جهد في متاعب في كلف الا وان عمل النار سهل بسهوه وفي روايه بشهوته يكفي ان تسترخي وان تاكل ما تشتهي تلتقي مع من تشتهي تبصر ما تشتهي من دون رادع من دون قيام من دون مبادئ الا وان عمل النار سهل بسهوه او بشهوته الا وان عمل الجنه حزن برابط الان يقول عليه الصلاه والسلام فيما اخرجه الامام البخاري يوشك ان يكون خير مال للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يعني اللي له حرفه نظيفه نظيفه ما له علاقه بمشكلات المسلمين لا تبنى هذه الحرفه على ابتزاز اموال الناس ولا على ادخال الرعب في قلوبهم له حرفه يقدم للناس طعاما او شرابا او او كساء يعني حرفته نظيفه وما له علاقه بمصير المسلمين وليس طرفا في مؤامره قذره الذي له حرفه شريفه فيها نفع عام فليسجد لله شكرا له على انه اقامه بهذه الحرفه لذلك قال عليه الصلاه والسلام ان السعيده لمن جنب الفتن قالها ثلاثا قل من ابتلي فصبر ان السعيده من جنب الفتن او من ابتلي بها فصبر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لله ضنائنا من خلقه يحيهم في عافيه فاذا توفاهم توفاهم الى جنته اولئك تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافيه بيتك الان كهف وجامعك كهف فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفه فاو الى الكهف او الى بيتك واعبد ربك وربي اولادك واو الى مسجدك استمع الى العلم ونفذ هذا العلم واتصل بالله عز وجل فاذا كنت من اهل الشام فهذه نعمه والله كبيره لقول النبي عليه الصلاه والسلام اني رايت كان عمود الكتاب تزع من تحت وسادتي فاتبعته بصري فاذا هو نور ساطع عمد به الى الشام الا وان الايمان اذا وقعت الفتن بالشام وترون ماذا يحصل لما حولنا ونحن ان شاء الله نسال الله ونشكره على نعمه الامن في هذا البلد وابتعدوا عن كل مواطن الفتن ما ظهر منها وما بطن الا وان الايمان اذا وقعت الفتن بالشام وفي روايه اخرى الا وان الامن اذا وقعت الفتن بالشام كان هذه البلده في حفظ الله عز وجل ان شاء الله لذلك قال عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس عليكم بالطاعه والجماعه فانها حبل الله الذي امر به وانما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه لاني ما بحب ان انضم لجماعه اريح لي هيك اريح انا حر مستقل لو انه في اله متاعب الجماعه بس خيراتها اضعاف مضاعفه عن متاعبي لعل من من متاعبها الالتزام اذا درست ما اجيت بيسالوا عنك من محبتهم لك فمن دون ما كل لك جماعه ما حدا بيسالك اطلاقا والله حدثنا اخ كنا في أمريكا ببلدة يعني واحد مسلم ما زار المسجد أبداً مات سبع تيام ما أحد عرفه حتى فاحت رائحته النتيم لو إله صلة بالمركز الإسلامي اتفقدوا أصحابه، كانوا غسلوا ودفنوا وكانوا شيعوا وتشيع معقول فأنت لا تقول أنه ما لي علاقة بأحد يجب أن تكون مع المؤمنين لكن ما لم يكن انتماؤك لمجموع المؤمنين فلسه مؤمنا الانتماء لمجموع المؤمنين لكن لك جامع قريب من بيتك تعوي الى هذا المسجد لك ثقه بخطيب بامام ما في مانع كانسان له ام وفي الاف الامهات الصالحات غير امه الانتماء الى مجموع مؤمنين لكن لك جامع لك مرجع لك انسان تثق بعلمه بورعه باستقامته تساله اخر شيء بالخطبه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنه فعظمها فقال علي بن ابي طالب يا رسول الله فما المخرج منها امبا هنا محط الشاهد هنا بيت القصيد هنا مربط الفرس فما المخرج منها قال كتاب الله فيه حديث ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم من تركه من جبار قسمه الله ومن تتبع الهدى في غيره اضله الله هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لما سمعته الجن الجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا هو الذي لا تختلف فيه الالس ولا يخلق على كثره الرد الحل ان نستلح مع الله وان نعود الى القران كمنهج كبير اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله و لي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه هذه الاحاديث من نوع ان النبي عليه الصلاه والسلام اعلمه بما سيكون النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم بذاته الا ان يعلمه الله واعلام الله لنبيه الكريم يبعث في النفس طمانينه الى ان هذا الذي يجري هو في علم الله وهو فتنه كبيره لكن البطل هو الذي ينجو منها حينما تؤوي الى بيت من بيوت الله حينما تطلب العلم حينما تلتزم بهذا العلم حينما تجعل بيتك اسلاميا حينما تجعل عملك اسلاميا حينما تقيم الاسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك حينما تربي اولادك حينما يكونون يكونون قره عين لك عندئذ تعرف قيمه المرجعيه الاسلاميه للمؤمنين يعني في ظاهره ذكرتها قبل قليل يحمل دكتورا يحمل شهاده يظن نفسه احاط بعلم الاولين والاخرين قل لي ما يدعي في العلم فلسفه حفظت شيئا وغابت عنك اشياء حفظت شيئا وغابت عنك اشياء يعني مر راكب انسان عاد من الحج لتوه ويحمل دكتورا ويشغل اعلى منصب في بلد عربي قال والله الحج رائع بس انا اقترح على الاخوه في في بلاد الحج ان يجعلوه على خمس دورات دفعا للتزاحم يحمل دكتوراه ويحمل شهاده عليا وبيحتل منصب رفيع وصن قضيه الحج قضيه بيد العلماء يعني انه نعمله على خمس دورات كل شهرين دوره بيخف الازدحام اذا هو يجهل ما علم من الدين بالضروره ايها الاخوه هذه الاحاديث والايات ليست لأخذ العلم ولكن للتطبيق والبطوله ان تطبق ما سمعت تماما كما لو قلت 1000 مليون بين ان تنطق بها وبين ان تملكها مسافه كبيره جدا مسافه لا تقدر بين ان تنطق ب1000 مليون بالعمله الصعبه وبين ان تملكها ان تنطق بها وقد تكون افقر الناس فالحديث بالدين سهل ما بكلف شيء اين ام اما حينما تطبق احكام الدين يعني الحقيقه من يمنعك ان تكون صادقا وان تكون امينا وان تكون عفيفا ومن يمنعك ان تربي اولادك من يمنعك ان تقيم الاسلام في بيتك هذا كله ضمن امكانيتنا المشكله ان المسلمين اهملوا ما هم قادرون عليه وحشروا انوفهم فيما ليس قادرين عليه الله ما كلفك فوق ما تطيق بل لله فاعبد وكن من الشاكرين يا موسى اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين تنتهي مهمتك حينما تقيم امر الله في نفسك وفي بيتك وفي عملك وانتهى الامر وعند اذن عند اذن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 ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مردنا واجعل الحياه زاده لنا من كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر مولانا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين وانصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشعكين انصر عبادك المؤمنين في مشارق الارض وبغاربها وفي شمالها وجنوبها وفي كل مكان يا رب العالمين انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير والحمد لله رب العالمين